ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باكع نفسك على أفواه اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسف اننا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبن وهم ايهم احسن عملا واننا لجعنون ما عليها صعيدا جرزا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 غانيم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدا إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لن ندعو من دُونِهِ قُلْنَا அனுமமுும நோ நபுமி لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا